இ جَعَلَ لِكُلِّ بَنٍئٍ مِنْ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْفَانٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال وَإِنَّ عَلَيْكَ لَنَتْأِيِلَنَّ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّي إِذَا يَوْمٌ مِّنَ الْوُقُتِ مَارُومٌ قَارِبٌ بِمَا أَوْعَيْتَنِي لا أُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأُبْيِ وَلَا أَقُولُ إِنَّهُمْ أَرِبَينَ إِلَّا عِبَادًا كَمِنْهُمْ مُخْلِطِي thank you in my ba